الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على النبي الكريم سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مرحبا بالمشاهدين الكرام في تذكير جديد من دروس هذا البرنامج الديني الإسلام سلوك ومعاملات ابقوا معي لنرى ماذا اخترت لكم في موضوع حلقه اليوم بعد الفاصل في الدرس الماضي عن النور الالهي والسبيل إلى وصوله إلى قلوب عباد الله الصالحين المؤمنين فاني ساتحدث اليوم عن اضرار المعاصي وكيف انها تحجب نور الله أن يصل إلى القلوب المعاصي تحدث نكتة سوداء في القلب لا تدع نور الله يصل إلى القلب ولذلك كلا برانع على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عند ربهم يومئذ لمحجوبون تاملوا معي هذه الايه كلا إنهم يومئذ عن ربهم لمحجوبون كلا انهم يومئذ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون هل الانسان يحجب عنه نور الله بسبب فعله هو ولذلك كثره المعاصي والآثام تبعدك عن نور الله جاء أحد طلبة العلم يطلب من شيخه أن يدعو الله له بالحفظ فقال له مجيبا له بآية قرانيه واتقوا الله ويعلمكم الله صف ما زاد الشيء اعطاه شيء نصيحه اخرى اكثر من هذه واتقوا الله ويعلمكم الله المعاصي على البصيره ظلمه وظلاما ولا تجعل صاحبه يتوصل بهذه الانوار ومن تم يكيله الى نفسه والناس تجهل المعاصي صنفان نوعان النوع الاول العاصي النادم الذي يعترف بضعفه ويعترف بقله حيلته و اصلطاني النفس وهواها وطغيانها عليه ويقول لك حينما تساله لما فعلت كذا يقول لك والله اني مقر بذنبي غير اني أطلب الله أن يعفو عني يرجو الثواب يرجو التوابه ويامل هذا نوع أول النوع الثاني عاص متكبر مستكبر حينما تدعوه لكي يقلع عن الذنب لا يعترف به ذنبا اولا ولا يقر لا بدين ولا باوامر ولا بنواهي ولا ولا ولا متكبر هذا النوع هو الاخطر القرآن الكريم يبين أن الذي يذنب ويعود إلى الله بقلب خاشع الله يبدل سيئاتهم حسنات فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات جزاء عظيم لانه اعترف بذنبه وتذلل وخضع واعترف بقوة الله تعالى وقهره وخشي عقابه الله يتوب عليه واما عثمان فيقول في الله تبارك وتعالى إن الذين كذبوا باياتنا الذين يكذبون با ان الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يجيج الجمل في سم الخياط انك تكبرت واستكبرت ما غادخلش للجنه بتقرير القرآن الكريم حتى يدخل الجمال في العين ديال الليبره واش ممكن الجمل يدخل في سم الخياط ممكن الجمل يدخل في العين ديال الليبره ابدا فكذلك من يدخل الجنه متكبر هذا القرآن الكريم يقوله وإذلك لذلك كن من الصيف إذا وقعت في الذنب تب وأقلع وندم وكن معترفا بضعفك موت على يفرح بتوبتك الله تعالى يقبل توبتك واشد فرحا بتوبه عباده من كل ما يمكن أن يتصور الشيطان لما آل على نفسه ان يغوي عباد الله تقرئ القران الكريم الله سبحانه وتعالى خاطب في القران كمكم ان عبادي ليس لك عليهم سلطان والله ما عندك منين تدز عباد الله الصالحين لن يقربهم الشيطان لانهم محصنون انوار الله ليست محجوبه عنهم واذا اقترب الشيطان يحترق بنور الله انت تمشي بانوار تلفك لن يصلك الشيطان ولذلك الإنسان بين مقام الاجتباء والهدايه كما ذكرت سابقا الهداية طريقها شاق لا بد أن تصبر حفة الجنة بالمكاره وحفه النار بالشهوات لا بد أن تكابت انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه لا أن ان تصبر هذه الهداية الهدايه عنده واحد الطريق طويل عنده واحد الثمن لا تؤديه لكن الاجتهاد هو الاصطفاء انت فدكت الطريق ديال الضلال ومعترف داك النوع الاول اللي تكلمت لكم عليه كاين واحد العادات ديال الناس تكلم معاه نقول لك والله يهدينا والله يسمح لنا والله العظيم احنا مقصرين وغير قضيه الوقت والله سيدي لا احنا حلال قتل هذا كتلقاه منكسر نادم قلبو عامر بالإيمان هذا ما تخافش عليه واحد النهار ستشمله اليد الالهيه فتنتشله من براثن المعاصي الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي اليه من ينيب هذيك ماشي بيدك انت ولا بيد شي واحد اخر هذيك منحه ربانيه واحد الاعطيه من الله يخص بها بعضا من عباده ممن يعلم سرائرهم لما يقترفون الذنوب تحمل واحد سد عليه الباب بالذكارم و ومخصوش يشوفو حد وهادي وهادي وكيدير المعصيه وكيف نفس الوقت ما مقتنعش بديك المعصيه عارف اش واش هذا الله سبحانه وتعالى علمنا فيه الخير وحد الساعه غادي تجي اليد الالهيه وتقولوا ناض اجي نتا اجي الله يجتبي اليه أي يصطافي كيجيب اللي عنده والله يجتبي اليه من يشاء ويهدي إليه من يني وهادو اللي كيجبهم الله هما هما المعترفون بذنبهم ليس المتكبرون قلت لكم في الاول اللي كيتكبر عند الله الله تعالى ما يشوفش فيه ويدالك الشيطان لما ألق على نفسي اني غوي عباد الله الصالحين قال الله تعالى ان عبادي ليسك عليم بالشيطان قالوا لي اقعدن لهم صراطك المستقيم غادي يجيو جلس على الطريق ثم لاتي انه من بين أيديهم ومن خلفهم وعن وعن شمالهم ولا تجد اكثرهم شاكرين غنجي من هنا ومن هنا أن الله تعالى حافظ عباده الصالحين وشيطان ذكر الجهات الاربع كلها ولكنه لم يذكر الاعلى والأسفل وفيها حكمه ربانيه في حديث نبوي جميل رائع تقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم بكى له موضعان جوج ديال البلايص كيبكيوا لعبد الله الصالح موضع دعائه في السماء وموضع سجوده في الارض تاملوا معي هذا الحديث ما يقدرش الشيطان يقربنا هذ جوج بلايص وهذيك يبكيو على المؤمن اللي كيموت لانه كان يدعو الله وبالتالي كان يسجد واقرب ما يكون العبد الى ربه وهو ساجد ولهذيك خلاصة هذا الدرس هو اياك والمعاصي اياك والمعاصي اجعل بينك وبينها مسافه بعيده وحتى ولو وقعت فيها بحكم بشريتك ولست معصوما وكل ابن ادم خطاء حتى ولو وقعت كن من هؤلاء الندمين المعترفين بتقصيرهم التائبين المقلعين الخائفين الخاشعين ولا تخشى بعد ذلك على الا تعاود الذنب ولا تقوم بالحيلة مع الله الحديث معروف ادنبا عبد فقال ربي اغفر لي ذنبي يقول الله تعالى عالم عبدي ان له رب يغفر الذنب وياخذ بالذنب إذا فقد غفرت لك ويعاود للمره الثانيه يعود الدم ثم يقول أي ربي اغفر لي فيقول الله تعالى عليم عبدي أن له رب ينغفر الذنب وياخذ بالذنب قد غفرت لك حتى يقول في الاخر افعل ما, ما, ما شئت فقد غفرت لك يعني أن الإنسان مقبل معترف غير مصر بطبيعه الحال الاصرار لا انما حتى ولو وقعت بفعل عوامل النفس وحوادث الزمان ومؤثرات الحياه ومشكلات الفتن كل من هؤلاء الله تعالى يغفر ذنبك ولا يحجبك عنه الرحمه الله أن يوفقني واياكم لكل خير باش ما نطولش عليكم اكتفي بهذا القدر وعلىنا وقفات اخرى باذن الله الآن بقينا واحد شويه الوقت مع فقره حدث وعبره عائشه رضي الله عنها ام المؤمنين تخبرنا بخبر لطيف جميل كتقول بعدما فتحت مكه ومكن للإسلام بها وتمكن الإسلام من قلوب المسلمين واضحى دين الله يعم الأرض ارض مكه بعد أن كانت موئلا شرك ومحضنا كفر ووثنيه كتقول انظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجده لا يفتر عن قولي استغفرك اللهم واتوب اليك الحمد لله استغفر الله واتوب اليه يرددها مرارا ومرارا قالوا يا رسول الله اجدك تردد استغفر الله واتوب اليه فكيف قال لها انا راني ربي اني اذا رايت علامات النصر ان اردد هذه الكلمات وانه لنصر من الله مبين فنزل قول الله تبارك وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح هذيك يحفظوها الصغار والكبار ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك عفوا ربك واستغفره انه كان توابا هذه الصوره هذه كتخبرنا بالفتح فتح مكه فولذلك تسمى سوره التوديع هذه الصوره نزلت كتودع رسول الله صلى الله عليه وسلم كيودع في الدنيا وانه ادى الامانه ديالو وادى الرساله ديالو وبدا دين الله ظاهرا اظهره الله على الدنيا عبد الله بن عباس كان قد دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء مشهور اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل من نزلت هذه الصوره الصحابه يتذاكرون فيما بينهم كانوا يحبون القرآن يتجالسون يتذاكرون القرآن اوكي ذكروا في هذه الصوره هذه شنو المعنى ديالها كل واحد شنو كيقول فدخل عبد الله بن عباس وهو لا يزال صغير السن كيقول عمر بن الخطاب ادخلته على شيوخ بدر وشيوخ مكه وشيوخ علماء قال فدخلت قالوا له هذا الدري أنت الولد علاش دخل بعدا خليه يمشي يلعب معاك ما كنقولوا حنا خليه يمشي عند الدراري قدو قال له مداعوه فقد فتح الله عليه بركات العين واش دوك كيذاكروا فهاد الصوره قاوا واش رايك كل رأيك قرب اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى دنو اجله وقرب الرسول صلى الله عليه وسلم يموت ويتوفى فلما اخبر الرسول صلى الله عليه بذلك قالوا فعلا الايه جاءت لتخبرني بدنو اجلي وفعلا كانت هذه الايه مخبر بقرب اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن تمكن دين الله من مكة واتى المسلمون كما ذكرت سابق القبائل اتونا من كل جهه يعلنون اسلامهم بعد أن ظهر لهم أنه الحق وعين الحق وأن الرسول الله عليه يكن غرضه دنيا زائله ولم يكن غرضه السلطه والتبكن والجبروت بل اراد نشر الخير والحق اكتفي بهذا القدر وما هي الدروس والعبر المستخلصه من هذه القصة هي كالاتي غاتفقتوا معايا بطبيعه الحال الدرس الأول النصر والتمكين ياتيان بعد الصبر الجميل ما عمرك النصر غادي يجيك بدون ما تصبر وتادي الثمن ويكون عندك شويه ديال الصبر وتاخذ بالاسباب وتصبر وتصبر, وتصبر انا دائما انا اذا النصر الدرس الثاني والمفيد من يريد الله به خيرا يفقه في الدين هذا ماثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي بغى الله به الخير كيعلم الدين وكيفقهه في الدين باش كيمشي في الخير في الدين وفي الدنيا الدرس الثالث الله تعالى يخص عباده الصادقين بالكرم والفضل الصدق جزاؤه الجنة الصدق والصبر جزاؤه الكرم والفضل في الدنيا وفي الاخره أسأل الله أن يوفقني واياكم لكل خير وإلى تذوق هذه المعاني والقاكم بخير في فقره الثالثه بعد قليل والان نصل إلى الفقره الثالثه وهي فقره تواصل والتي جرت العادة أن نخصصها لكي نجيب على الاسئله التي يتوصل بها البرنامج سواء المكتوبه على البريد العادي أو البريد الالكتروني ولاجل ذلك نستطيف الاستاذ حسن قلب استاذ حسن مرحبا وعلى بركة الله نبدأ في الإجابة على الاسئله التي اخترناها لحلقه اليوم السؤال يقول هل خشيه الغضب والخصام مع الناس يبرد النوم والعزله خلال نهار رمضان اكين نيت درام كنهر كلو غير نسب ونعاير ونحقد نتعصب اللهم الناس هذاك يصير عند كثير من الناس نعم الناس بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وادد الامين وعلى اله وصحبه أجمعين الحقيقة أن شهر رمضان هو شهر يمحص فيه المؤمن في كثير من جوانب شهواته وملذاته فيقف عن الجوع والعطش وعن عن كل امور التي تفطره يعني تسبب له في الافطار هل المعنى هذا بأن اذا كان مثلا مدمن هذا اللي نهذه السيده التي هو مدمين مدمين سجائر لا يستطيع أن يواجه الناس خلال نهار رمضان ويبقى طول النهار نائما بالليل كيخرج ويتمرح مع راسو ويجلس مع صحابه في القهوه ويلعبوا كارطا ويتسامرو ويعاوتاني يبقى هكاك حتى لواحد الوقت متاخر من الليل حتى تيقرب الفجر وكيمشي كينعس هكاك دواليك لهذا شرع رمضان رمضان هو شهر التوبة والغفران هو شهر العباده هو الشهر التقرب إلى الله سبحانه وتعالى هو شهر جعله الله سبحانه وتعالى يغفر السنة التي قبلها إن كان الانسان صام ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه المؤمن يكون فيه أشد قوة واكثر انتاجا وحيويه لا يمكن أن يقبل ديننا الحنيف أن امتنا تكون طيله نهار رمضان يعني نائمة قليله الانتاج حتى اللي تخدم فيهم تخدم غير شي بركه قليله واللي تيجي الاداره تيجي كجلس الساعه ويمشي واللي تيجي اللي تخدم في شي مسؤوليه تيطل تيقول لهم واش مسؤول عليه حتى شي عيان ما فيهم يشوف حد وفي الليل كنعمروا الموائد ديال الكارطه له ودير لهو ديال اللعب وكانه السهرات كل جمع انواع و اللعب لم يشرع لم يشرع لم هذا يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون حصول التقوى وصول إلى التقوى التي افتقدتها في الايام السالفه قبل رمضان هو الغايه والهدف من تشريع رمضان هذه التقوى لا يمكن أن تنال بالسهر <تصفيق> لا يمكن ان تنال بالنوم لا يمكن أن تنال بقلة الإنتاج لا تنال الا بالتعب والكد والزياده في العمل ليس بالنقصان وترشيد النفقات ماشي باش يعني اننا كنجمعوا جميع انواع الاكل وجميع نوع الماكولات وكاننا رمضان هو يعني موسم للاكل وموسم للبدخ وموسم للاسراف وموسم للسهرات وللوجون وللاختراطات ولجميع انواع الرداء التي حرمها الله سبحانه وتعالى قرب رمضان نجد الناس يرتكبونها خلال رمضان رمضان هو في كرم رمضان ولم, ولم يغفر, يغفر له ادرك رمضان ان لزيان من فرصة للتعبد فرصة للتقرب الى الله بالنوافل شكراً. للتراويح مم. لقراءه القران يعني ان يسالني النوم خلال نهار رمضان وقله الانتاج اللي الحيويه يعتبر رمضان او الخصام او الغضب او جداله الانسان ما دام ان رمضان خاصو الله تعالى ماشي يبعده شكرا واخا بارك الله فيك استاذ نشوفوا السؤال الثاني اللي اخترناه في حلقه اليوم احنا سمعنا كنوقفوك لان الوقت شوية لا يسمح لي اكثر من هذا نشوفوا السؤال الثاني هل الاقلاع عن العادات السيئه راه ين بالقرب شهر رمضان ياك سعد هل الاقلاع غير في رمضان ومن بعد نرجعوا كما كنا ام ان راهين أقول... بقرب شهر رمضان ايوا هو هو الانسان توبه توبه ام على قول كما <تصفيق> عندما واحد واحد الامور كيداولوها الناس بيناتهم وراه مقاول رمضان خصني نحبس كذا الى ذلك اه هو في رمضان كتدخل هو التوبه عموما اسيدي مصطفى كتكون على الفور <تصفيق> وليست يعني انما التوبه للذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب ترى يعرفوا ان تسويف التوبه وتاجيلها هو ذنب في حد ذاته ان الله سبحانه وتعالى تطلب منا نتبوا على الخور وحنا تنقولوا بالله حتى يقرب رمضان حتى تبقى 40 يوم عادي قلع على الخمر عندك سلو كثير غادي يقطع الشراب شعبان فكيقطع غادي يقطع السجائر ربما الا قد يقطع السجائر ويقطع التنفيحه او يقطع بعد التنفيحه على كل حال شهر رمضان هو شهر التوبه والغفران لا شك في ذلك إذا كان الانسان في نيته انه يرجع إلى الله في رمضان ويعني الله سبحانه وتعالى ويعاهد نفسه على أنه لن يرجع إلى غيره ولن يرجع إلى سالف عاده من الذنوب ومن المعاصي والاثام هذا قصد حسن إذا دخل رمضان ولكن أن يربط الإنسان دائما توبته برمضان ويبقى في الايام درش والو در القاعده ود العجه ومحرم وصفار والغمص وغادم وغاسد شحال باقي رمضان شرعة مازال خلينا نزيدو 20 ايامنا وتعيش في المتاه ديالو يعيش في المذات ومن يضل له انه سيصيب وربما كما كما قلت ربما ينقضي اجله قبل رمضان <تصفيق> ماذا سي... ماذا سيكون عذره لي الا سبحانه وتعالى يقول انا كنت كنتظر رمضان باش نتوب هذا الله قال لك توب فعل الفور إنما انما التوبه الذين يعملون السوء ثم يتوبون من قريب حتى إذا حضر احدهم موته قال اني, إني توبت لا هن الذين يموتون انكم اذا توبت تكون على الفور لا ينتظر بها شهر رمضان واذا دخل شهر رمضان فهي فرصه سانحه كذلك للتوبه والكفاره حسنا شكرا الى فاد بقينا اذا شوية الوقت هل يعذر من يكلف نفسه لا تطيق في العباده ليكون اجره اوفا وثوابه اجزل هم كثير خصوصا في رمضان هذه جات في في معرض في معرض في معرض على ان والدته مريضه عند المرض السكري ولكن ونصحها ونصحها الاطباء وقال لا تصوم لانه هو داء مزمن بيبقى معها ونصحها الاطباء لا تصوم ومع ذلك تجهد نفسها لا كتجهد نفسها وتقول انا بغيت الاجر هو الاجر هو في التزام حدود الله سبحانه وتعالى وفي الاخذ برخصه <تصفيق> الله يحب ان يؤتى تترخصوا كما لن لن وما جعل عليكم في الدين من حرج الله سبحانه وتعالى قلنا وما جعل عليكم في الدين ومن حرج ورخص لنا كثير من الرخص في السفر في المرض يعني في كثير من الاحياء من احوال وفي الخوف وفي المطر وفي الحرب يعني كثير من الاستثناءات من الاستثناءات التي تلزم الانسان على أن يخذ بالرخص صدقه تصدق الله بها عليكم فسبحانه وتعالى هذا هذا صدقه في حين حينما يطيقها إذا كافر ويستطيع الصيام ولكن تصدق الله عليه بافطار فيمكن ان يفطر لكن بالنسبة لل... لله سبحانه وتعالى غني عن تعذيبنا انفسنا وش ربي سبحانه وتعالى باغينا زعما نعبدوه باغينا نعبد براسنا باش نتقرب لجاه الزين وجوج الابناء ديالو قال لهم راسهم شنو هذا شنو مال هذا قال انه نذرا نذر أن يمشي صائما هكذا يمشي, هكذا يمشي قالوا ان الله عن مشي ابيكم غنيون عن, عن, عن مشيه يعني يقعد وما بغاش يحتار الافطار ما بغاش يفطر فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الاجر اللي غادي تكتسب السيده او اي انسان اللي هو محروم من الصيام بسبب مرضه مرضين. الاجر اللي غادي يكتسب بافطاره هو نفس الأجر اللي غادي ان ذاك الصائم علشان انه استجاب لله سبحانه وتعالى في اخذه بالرخصه ولم يجهد نفسه ولم يعذبها ما دام ان الدين الله سبحانه وتعالى يسر ولن يشد هذا الدين أحد إلا غلبه والإنسان لا يجهد نفسه لا يكلفها ما لا تطيق في العباده فإن الله سبحانه وتعالى كيقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها وفي جميع العبادات هذا الشيء ماشي غير غير في الصيام في الحج في جميع الاخر ما يمكنش الانسان ان ما يمكنش تصور بان الله سبحانه وتعالى كيطلب منا نعدبوا نفوسنا شي واحد امام مالك قال له سال ما امام مالك من اين من أين قال له من ابار علي في المدينة المنوره قال له انا كنقدر نحرم من, من قبال ابار علي يعني من المدينه منورة. يعني داك 40 كلم ولا 50 مشكل نحرم مدينة قال لي امام مالك رضي مم. الله عنه اني اخشى عليك من الفتنه قال الرجل واي فتنه ثم أن يريد أن يزيد أزرا انا بغيت نزيد واحد الاجر ديال داك 40 كلم قال له اي فتنه من أنك تظن أنك تاتي فضلا لم يؤتيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه اكبر فتنه انك كتظن لان الزين از اكثر من زاد الرسول صلى فهو الامر توقيف في العباده أمر توقيفي لا يمكن ان زد فيه ولا نكلف شكرا حسام شكرا على هذه الاجابات القيمه والمفيده والتي افاد منها الجمهور الكريم ولا شك ما انتم اعزائي المشاهدين عن نقف عند هذا الحد ولكن ننتظر اسئلتكم واقتراحاتكم على العنوان الذي يظهر امامكم اد اسلام سلوك ومعاملات صندوق البريد 15961 الدار البيضاء او على البريد الالكتروني islam.suluk@civ2.co.ma بو اسال الله تعالى أن يوفقنا جميعا لكل خير وأن يبصرنا بعيوبنا وان يلهمنا السداد والصواب والرشاد والى ان نلقاكم في موعد قادم باذن الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله Thank you.